إخوتي الكرام هذا مع بعض التفسير طبعا هذا ذكرنا بما فعل الإخواننا لأن كانت موجودة وضعوها فأرجو ألا تضيع تزجات أخرى لا في الحديث ولا ولا في القرآن أرجو ذلك يعني قال الله تعالى من الناس ما يتخذ من دون الله أنداد لا كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولا غير الذين ظلموا إذا رأوا العذاب أن القوة لله جميعا يذكر الله تعالى عن حال المشركين بأنهم كفروا, وخ... كفروا بالله جل فعلا وجعلوا الله أندادا مع أن الله جل فعلا الذي خلق ورزق وأعطاه أحيا وأماته ومنعه سبحانه جل فعلا فهو حق أن يفرد بالعبادة ومع ذلك ما ترى إلا أنهم جعلوا لله شركاء ونظراء وأندادا وهؤلاء أظلم الخلق على الإطاء قال الله تعالى ومن الناس من ي... يتخذ من دون الله أندادا يحبهنان كحب الله والذين أمنوا أشد حبا لله قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث نافع سعد عندما سأل عن أكبر الكبائر قال امتلأ عليه ندا وهو خلقك رمضان الصبح شو شنو؟ قال امتلأ عليه ندا وهو خلقك عليكم السلام الحسنى الله يجزاكم خيراً على دعائكم فقال لهم من الناس ما يتخد من دون الله أنداداً أن يحبونهم كحب الله قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا اشرك فيه مع غيري تركت هو شركه وقال الله تعالى هل تعلم له سمية وايضا قال الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد له كفا احد انكر الله على اهل الكتاب انكارا ليس بعده انكار حينما قال قال, قال قالت النصارى قالت اليهود عزير قال ذاك الله قالت النصارى المسيح من الله ذلك قولهم بافواههم يضهؤون قول الذين كفروا قاتلهم الله أن قال الله تعالى قاتلهم الله أن يؤفكون قال أن يؤفكون وقال الله تعالى أخونا أحمد يسلم عليك قال النبي صلى الله عليه قال الله تعالى أيضا قال وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادى تكاد السماوات وتفطر منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدى ان دعوا الرحمن ولدا ومن غير الرحمن يكون وما ينبغى للرحمن ان يتخذ ولدا ان كل ما في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبد لقد احصاه ومعده عددا وكلهم اتيه يوم القيامه فرضا رضي الله عنك يا شيخنا صلى الله عليه وسلم ولذلك هنا الله تعالى ليس كل الناس قال ليس كل الناس ومن الناس من الناس آمين, آمين قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا والند والنظير والسمي قال الله تعالى هل تعلم له سمية وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن أكبر كبير أن تتخذ الله ندا وخاخك. يحبنا بحب الله هذا الأساس هم, هم أيضا لم يجعلهم أندادا في الرزق والعطاء والاحياء والإمافع لا ما أعتقد ذلك جعلهم أنداً في المحبة صاروا المحبة لهم أحبواه وأحبوه مع الله يعني لا يفردوهم بالمحبة لا أحبهم مع الله هذا فعله رضي الله عنهم وعسىكم الله تعالى تحمص جميعا أحبهم مع الله هذا فعله في وأيضا فيها إشارة إلى أن أساس أعمال القلوب المحب إلى أن شا إشارة إلى أن أساس أعمال القلوب المحب شوفنا قال ومن دون لا يحبونهم كحب الله ولها تفسيران أعرض هذا التفسير أنهم يعني جعلوا, جعلوا محبة لله وأيضا للنظراء الذين اتخذوهم كما كانوا إذا طافوا البيت قالوا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك النبي يقول قط, قط قط قفوا عند هذا لكنهم يتمون شركا يقولون إلا, شريك إلا شريكا لك تملكه وما ملك إلا شريكا لك تملكه وما ملك هنا يبدو ضيها أشياء قال الله تعالى والذين آمنوا أشد حب لله ولا يعني الذين آمنوا أفرضوا محبة لله جل وعلا فهم أشد حب لله نعم أفرضوه بالمحبة سبحانه وجلاله والحديث الصحيح الصريح في ذلك الموعظ في قول قول الله تعالى نتشرف بالسوس وأهلها رضي الله عنكم جميعا أن نبيا الله قال قال النبي وقال الأمة بأسرها قال أنا أعرف شركا أنا شرك فأنا أعمل عملا أشرف فيه ما غير تركت وشرك فاي أي التفاتة قلب الغير الى غير شعلاه مفروضه غير مقبوله وقد يعد صاحبها مشركا عند الله جل الله فشعلاه اذا امتلئ قلبه بين بين الله وبين وبين من مال قلبه التفت له قال والذين امنوا اشد حبا حب لله ولو يرد الذين ظلموا الظلم هنا المقصود به الشرك الظلم هنا المقصود به الشرك والظلم ظلم من اكبر تكون ظلم من والظلم الاكبر هو الشرك والدلاله على ذلك في قول الله جل شعلاه قال الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم وذلك لهم الأمنهم مهتدون فالصحابة الكرام أخذوا على الظلم العام قالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه فقال النبي ليس ذاك اقرأوا جيتم قول الحكيم لابنه يا لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم إن الشرك لظلم عظيم نعم ولا وراء الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعها لهوم القيع حينما ينكشف الغيب ويرى الغيب صار شهادة ولا تسمع إلا همسة يقول الله جل فعلا يقبض السماوات والأراضين في, في همينه يقول الله جل فعلا أنا الجبار أين الجبارون أنا الملك أنا المتكبر أين المتكبرون ولا تسمع إلا, إلا همسة حتى الملائكة لا يتكلمون في يوم القيامة فيرون الغيب شاد ويرون من قوة الله وجبروت الله وعزت الله وعظمت الله ثم يؤتى بالنار كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم لها سبعون ألف زمام كل زمام يجربه سبعون ألف ملك يا لله يا لله ما قعرها ما فيها ما هي يعني ما قوتها كما بين الله جلال فعلها كلما ألقي فيها خوج سلام خلزة المعتب المذير قالوا بلا لا قبلها تكاد تميز من الغير ما أطفئ فؤود تكاد تميز من الغير وهي ما, ما ما أن يصب في أحد التهبت والتهمت كما قال الله جل في عنها وإذا رأت من مكان بعيد سمع لا طيورا وزفيرا إذا رأوا العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب ففي العذاب والنكال العذاب المعنوي قبل العذاب الحسي يحشرونك الذر احتقارا وذلة ومهانة ويعقد لكل غادر منهم يعني لواء يقال غدرة فلان على رؤوس الأشاد ويحقل عندما يقف النار ويزج به في النار ذق إنك أنت العز الكريم إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد والعذاب إذ تذكر إذ واذكر إذ فأقول هذا في الماضي لأنه مكتوب عند ربي فألا سيكون أتا أمر الله فلا تستعجلوا فرغ ربكم من العباد وعلم أهل الجنة من أهل النار إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأذباب والتقطاب بهم الأسباب. تبرات منهم الملائكة. يستبر الذين تبعوا من الذين تبع. تبرات منهم الملائكة الذين كانوا يزعمون أنهم يعبدونهم من دون الله إلا فعلان فيقولون الملائكة تبرعتن إليك ما كانوا يجنا يعبدون. ويقولون سبحانك أن تورينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم. كافي أكثرهم بمؤمنون. حتى الجن أيضا يتبرؤون من عبادتهم قال الله تعالى من أضل مما يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين واتخذوا من دون الله أليا أن لهم أئزة كلا سيكفرون بعبادتهم عليهم ضد وأيضا أن الله بالفعل قال عن إبليس وش قال قال وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم في لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصلخكم وما انتم بمسرخي اني اني اكبرت ما من قبل الى اخر الآيات فكلنا يتبرأ من الكل وهم اللهم سلمنا رب اللهم سلمنا رب الله ما سلمنا رب والكل يفر من الكل يوم يفتر المرء من اخيه وأميه وأبيه وصاحبته ومن كل من منهم يوم ادن شأنهم يغني كما قال الله جل وجون وجونا ميدم مصرى ضحكت مستشره اولوها ما دل عليها غبره ترهقها قطر وئلك هم الكفره الفجره وياتي الابن لامه أو تأتي الام لابنها وهذا حدث جلل تقول اي بني الم يكن لك ثدي سقاء اي بني الم يكن لك بطني وع اي يكن لك حجري وطاء اي بني اريد حسنا من حسناتك يقول اليك عني انا حاجلها منك هذه أمه التي أعطته الدنيا أعطته الحياة بأسرها وكانت تبكي ليلا وتقول خذ من عمري له ومع ذلك يقول إني أحواج إليها منك يوم فر المرء أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وابنيه كل امرئ منهم يوم الذي شان يغني ولذلك لما عيش قالت له حفاتن عراتا أو ينظر بعضهم لبعض قال الأمر الأمر الأمر أعظم من ذلك يا ابنة وقالت قال وقال إنما اتخذتم من دون الله أوسانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا وما لكم النار وما لكم من ناصرين ولو ترى ترئذ الظالمون موقفون عند ربهم يرجو بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا انتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صدناكم صدرناك عن الهدى بعد إجاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل ماكر الليل والنهار تأمرنا أن نقرب الله ونجعل له أنذاه وأسروا نذامته لما رأوا العذاب ولعل الغلالة في عناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون؟ إن الله إن الله إن الله قال الله تعالى وراء العذاب وتقطعت بهم الأسباب ألم يجدوا أي سبب للنلت؟ كما خرجوا وقالوا فما لنا من شفائين ولا صديق حميم فلا أن لنا كفاة فنكون من المؤمنين كما قال الله تعالى بل بدلوا مكان يخفونا من قبل ولو ردوا لعادل لمن وعنوا أنهم لكاذبون ولا يدى ننفع تزلون اليوم نختم على أفوالهم وتقللنا أيديهم وتشأل أرجلهم بما كانوا يكسبون وقال الذين يعني هنا تقطع بهم من أسباب الأخلاء وبعضهم يوم إذن بعض نيش. عدو إلا المتقين وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأ من له الحصرة والندامة التي تكون فيها الأخيرة وكانهم قالوا أن لنا عودة إلى الدنيا حتى نتبرأ من هؤلاء من فلا فلنلتفت إليهم ونواحد الله وحده ولا شريك له والحق أنهم كاذبون في ذلك والحق انهم كاذبون في ذلك لان الله قال قولا فصلا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون ولذلك قال الله تعالى مقرعا اياهم كذلك يريهم الله اعمالهم حصلات عليهم كما قال الله تعالى وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا قال الله جل, جل في أولاه وقال لذين لا اتبعوا لأن لنا كارثة فنتبرأ منك وتبرأ منا كذلك يريهم الله عملهم حصرات عليهم وما هم بخارجين من النار وما هم بخارجين من النار واذي في أعدلال حددا على أن النار متوهم وأن النار لا تفنى وأنهم في نار جهنم يخلدون فيها يعذبون ويقرعون ويوبخون وتتنوع لهم ألوان العذاب بل ويأتيهم الموت من كل مكان وما منهم من أحدين يموت. ما يأتيهم الموت من كل مكان وما هو بميت وما ما عذاب غليظ خليق. إن الله منهجٌ. الله الله يثبتنا الحق. ها نعم الآية نعمل الآية الأسبوع هنا وقضينا إلى ما عملنا من عمل فجعلناهم هباءً من ثورة أعمال لا تسوي شيئاً الله جل جلاله. لا بد ان عبادة الله بالخضور ولا أسباب أسباب أسباب أسباب محو الحسنات ومنها منها في الأعراض هذه أعظم ما يمكن أن تجل الحسنات هذا رواة من المفلس جاء أسبب هذا وشتم هذا وطبعا الغيبة والنميمة أعظم شيء هيك على النص أيضاً, أيضا كمان سفالة الإنسان في التعامل مع الأمالات هذه أعظم شيء يسقط ويسقط من معه أحد هو أصلاً قد يكون غير متجرد والذي جرئه غيره فيكون غيره أكبر جرم عند الله منه هو سفيه سفيه جرو فانجر حركوا فتحرك فالمحرك هو أصالة أعظم أعظم عند الله فسقاً وإيش وجرمة في هذا الباب وهذه من أعظم الأمور التي يقال فيها وقدمنا إلى معامل من العمل فجعلناه هباء من سورا نعوذ بالله من بخص حقوق أفواد المثنبطة أنواع الش... ألوان شرك المحب. لذلك نس الناس... النساء أكثر يأفر... نعم هذا صحيح. ال... اليوم اليوم أنت الآن صريحة جدا وهذا عجيب جدا يا أستاذ سمرة ص صريحة جدا الحق أن هذا يبين أن سر النساء هي هي التي تودي بهن إلى إلى النار. ذلك قال الرائي تكون أكثر أهل النار. والله دكتور حديث جاءني قال الحمد لله على هذا الحديث. صلى الله عليه <تصحيح> <تصفيق> قلت له هناك اه نعم لا مش لك هو مش اللك هو هي صنعة كثرة التسارة صنعة كثرة صنعة يعني احتراف ما عندهم شهوات ما فيش ولا براء هوية كلهن احتراف في هذا الباب الا من انضبطت بالكتاب والسنة وعلىها امر الدين فيكون هذا هو اهم ما فيه فيكون بيكون عظيم جدا عندها ان تكون في هذا الباب انها حاطت نفسها بيه بمساء بمسألة شرع ولو ولو ساقطت أو أخطأت تعترف وترجع هذه أفضل الناس هذه من النبل إن النبي النبي ليس نبياً الذي لا يخطئ النبي الذي إذا أخطأ فراجع يرجع هذا وكفى النبي النبل إيش هذا نعم أنا أقر بذلك هناك رجال فاقوا فاق النساء في هذا الأمر أنا أخرب ذلك الله أعلم الذي يحب ربه فربه جل وعلا يرفع لكن المسألة كلها في إيش من صدق الله صدق الله من صدق الله صدق الله, صدق الله. <تصفيق> نعم جنتين هي ما إز أصدق الله أصدق وين الحقيقة في في نفسي أنا الأمان كل أمان أن, أن تنحي, نفسك تنحي نفسك عن عن الآخر أعظم شكل شرك المحبة. السعيد من وضعه بغيره. لم يعذر الله جل وعلا المتبعين على التبعية المحضة لله الكفر والضلع والضلاع عجيب. هذا قارن إن شرعنا منا وإيش واجمل دم كانوا خاطئ. وجزاك الله تعالى قولا فصلا. قال قال الله جل جل في فاستخف قومه فأطاعوا إنهم المعذلون إنهم كانوا قوما خاطئ. فسخين إنهم كانوا قوما فسخين.